يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَحْقَابِكُمْ فَتَنْقَرِهُوا خَاتِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ ناصِرِ سَمِعَ الْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرعب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ ثُلْقَانَا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِالسَّمَاءِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ مَنْ هُوَ عَدَهُ إذ تَسُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ عَصَيْتُمْ مِنْ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 وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَسْتَضِيفُونَ وَلَا تَجِدُونَ على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَادَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ سَأَسَّابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ